ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الخبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفنح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا